كلما ردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العبادي فيرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار طيب ده حديث عام ولا خاص في زكاة الحلي حديث عام يعني ما من صاحب ذهب ولا فضة يدخل فيه الحلي مش منصب على على الإيه؟ على زكاة الحلي لحال بخلاف ما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب فقال لها أتعطينا زكاة هذه هذا قالت لا قال أيا صرك أن يسورك إلا هبهما يوم القيامة سوارين من نار فألقتهما في, في, في الزكاة الحلي معايا يبقى أنا لما أستدل أقدم, أقدم الخاص على لإيه لأن لو أنا قلت له حديث اللي هو أمام صاحب ذابن والخض طب ما لعله خرج منه لإيه في زكاة الحلي لعله كذا لعله كذا لكن لما أنا أستدل بقى بي أتؤدين زكاة هذه قال لا قال أيا صرقي أن يسورك الله بهما صورين من نار يوم القيامة دفئين في زكاة الحلي فقال يرجح النص على الإيه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 قال فيرجح الظاهر على, الإيه؟ على لا نكاح إلا بوليه. لو واحدة كانت تزوجة بدون وليه. فأنا يقول له لا تنكاح ده ميسسليم. لا نكاح. فيقول لها ده المقصود يعني إيه؟ النكاح هنا ما عملناهش على سبيل الأفضلية الكاملة والكمال. فأنا أقول له لا إحنا ما عملناش النكاح كده على صحة نكاح. النبي صلى الله لا نكاح إلا بوليه. أي لا نكاح صحيح لا نكاح.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 أنه الا إن لم يبلغ الكلتين يحمل الخبث وتؤثر في النجاس صح لكن مفهوم هذا يخالف منطوق الحديث الآخر الماء لا ينجس شيء صح ولا لا ده يخالف المنطوق هذا صح فنقدم المنطوق على المفهوم يبقى نقدم منطوق حديث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 هو خلاف ما ت... عكس ما يدل عليه كلمات الحديث إذا بلغ الماء كلتايه طب العكس ايه معايا اذا لم يبلغ ايه اذا ايه لم يبلغ إيه؟ عكس الحكم يحمل خاطف فاحنا بنقول لا ده مفهوم وهذا مفهوم عارضه منطوق اخر والمنطوق اقوى في الدلاله فخلاص يبقى نقول إيه؟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 يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفاً صح ولا المنطوق هنا ينهى الناس أن يأكلوا الربا أضعافاً مضاعفاً والمفهوم أن إذا أكل الإنسان الربا أضعافاً غير مضاعفاً يجوز له صح؟ لكن هذا المفهوم للآية يخالف منطوق الآية الأخرى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 لا يثم أحد أن إذا أكل الإنسان الربع ضعفاً غير مضعفاً فهو حلان الله لا. لا هذا القيد لا يعمل به هنا واضح الكلام وأنا مش واضح مفهوم جزئية المنطوق على مفهوم مفهوم جزئية إذا بلغ الماء كلتين والماء طهور أرشه لذلك قال والمثبت مقدم على النافي المثبت مقدم على النافي من الأمثلة طب هو الأول المثبت مقدم على النافي ليه؟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 وحديث يسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل داخل الكعبة خلاص يبقى بلال رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي دخل معه يخبر عما رأى فيقدم المثبت على действion على الناس قول عائشة رضي الله عنها من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم تبول قائما فلا تصدقوا ما كان يتبول إلا جالس هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تبول إيه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 معه زيادة علم على النافي قال والناقل عن الاصل على المبقي عليه ودي احنا قلنا من مس الذكرا فليتوضا والثانيه ايه لا انما هو بضعه منك الناقل عن الاصل من مس الذكرا فليتوضا يقدم على ايه انما هو بضعه منك قال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 مخالفا لما رواه الثقة عزي أو ما رواه الثقة مخالفا لما رواه الأوفق منه كلاهما صحيح لكن إحنا بنقول إيه؟ رواه مين ثقة واش ضعيف لكن في الجزية دي خالفه من هو أوفق منه مثال ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجتا من طريق ابن عيين عمرتا ابن دينار عن عوسجتا عن ابن عباس أن رجلاً توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثاً إلا مولاً هو أعطاقهم ماشي كده؟ يبقى الحديث عن مين؟ من طريق ابن عيينة؟ عن عوستاجة عن ابن عباس؟ ووصل بالمين؟ لابن عباس؟ هو عباس أدرك النبي أم لم يدرك؟ أدرك النبي صلى الله وتابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره على وصله لمين؟ ابن عباس؟ وخالفهم حمد بن زيد حمد بن زيد ثقة سبت من العلماء الأجلة موجود ضعيف يعني فرواه عن عمل بن دينار عن عوث ولم يذكر ابن عباس يبقى كده حمد بن زيد خالف ابن عيين ياش كده ولذا قال أبو حاتم المحفوظ حديث ابن عيينة فحمد بن زيد من أهل العدالة والضبط ومع ذلك فقد رجح ارحمك الله ومع ذلك فقد رجح ابو حاتم روايه من هم اكثر عددا منه المثال واضح ده مثال للشذوذ في السند في المت مرى ابو داوود والتلمذي من حديث عبد الواحد بن زياد عن الاعمش عن أبي صالح عن ابي هريره مرفوعا اذا صلى احدكم الفاج فليضج عن يمينه الحديث ده قولي ولا فعلي قولي. إذا صلى أحدكم الفجر فليبضج ما قالش كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر يبضج قال البهقي خالف عبد الواحد العدد الكثير في هذا الذي روى هذا القول وعبد الواحد عن الأعمش عن أبي صلى عن أبي هرير طيب لكن الكثيرين رووا هذا من فعل النبي وليس من قوله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 ليه لان ترك دي تصل الى طريق ومن طريق وفي ترجيح عن طريق المتن ترجيح عن طريق الايه السند ترجيح عن طريق الدلالات اللفظيه يعني هو انا بس مش مش, مش لا يضبطها من طيب النص على الظاهر من ناحيه ايه من ناحية القبول على أكثر على من دونه طب من طريق الايه المتن ولا السند وإلا فطرق الترجيح في طرق ترجيح من ناحية السند في طرق ترجيح من ناحية الماد في طرق ترجيح من ناحية الدلالات اللفظية ما زي ولكلها إيه ولكل واحدة منها طرق عديدة قال وصاحب القصة على غيره وإحنا لسألنا في قصة من ميمونة رضي الله عنها لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم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 يفتكر ان هو هيوصل لباثل الجهل ده بعد سنة ولا سانتين يعني. ده المفروض يعني لو احنا بنقول عايزين عالم يعني بعد تلاتين اربعين سنة. عملا يبقى عالي. مش بعد خمس سنين يتنطط علينا. هو ده الصحيح فعلا. هو ده, ده بأب السلف. يعني حدوم لم يقدم الا بعد الاربعين من عمر. الشيخ ابو صحق يعني نفسه يقول لما مات الشيخ الالباني وانا سمعته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 يعني ذلك لأنه في فرقة من باب الرجاء والخوف ومن باب العمل الشرعية تحتاج إلى جهد وتوافر هم عليها فهو يقول بذل الجهد لإدراك حكم شرعي يبقى أنا عندي كده الاجتهاد ده ثلاث حاجات مجتهد ومجتهد فيه والنظر وبذل الجهد دي أركان الاجتهاد المجتهد اللي هو الفقين المجتهد فين مسألة التي يريد أن يستنبط على الحكم بذل الجهد والنظر ده, ده الطريقة التي يتوصل بها المجتهد إلى استنبط الحكم عشان برضي يمكنني أن أقول لك سؤال في, في نهاية الكتاب يعني اشرح أركان أصول الفقه من خلال التعريف بعكية شد في شعرك تشرحهم إزاي بقى ممكن الله أعلم اصول الفقه دي اشرحها لي عن طريق شرح التعريف شرح التعريف صفر اه ده من الحقيقه لكن انا كل ده ممكن ياتي مش هو اصلا يعني الان انت عرفت نظره عامه عن اصول الفقه من خلال دراستك للكتاب طلع لي بقى العناوين دي كل اللي انت درستها من خلال التعريف اللي عندي ج منين في تعريف اصول الفقه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 سادسا أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها والاجتهاد قد يتجزأ فيكون في باب واحد من أبواب العلم أو في مسألة من مسائل بيقول من يجتهد لابد أن تتوفر فيه هذه الشروب يبقى ما ينفعش يجتهده مدرسي لسه التفسير ولا خلصي حتى تفسير واحد افتكر الدكتور ياسر برهامي لما جهش من هنا وكان على منضادة فجر إسلام وقال طب احنا عايزين نسأل إخواننا كده مين فيكم خلص رياض الصلاحي ما بين يدفة داي محدش يقول لي فاضل صفحتين فاضل النص وكلام ما اعتقدش ان حد رفع ايدي كان وقتا يعني طب كتاب تفسير كامل قال ان خلص رياض الصلاحي خلص تفسير كراءة مفتكرش ان حد رفع ايدي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 واستلاحا اتباع من ليس قوله حجة بياتباع الأمام الشفعي لكن الأمام الشفعي قوله ليس بحج بياتباع الأمام أحمد الأمام أحمد قوله ليس بحج طب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم إيباني ده حج إيباني ما اسمه مقلط قال فخرج بقولنا من ليس قوله حجة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع أهل الإجماع واتباع الصحبي إذا كلنا إن قوله حجة وإحنا فصلنا في قول الصحابي سموك نيك في الانتحان بثمانية نقاط اللي إحنا في قول الصحابي فيما لا مجال يجدهاد فيه وقول الصحابي في ال... ال... إذا لم يخلف قولا آخر لأحد الصحابة وقول الصحابي إذا ذكر واشتهر ولم ينكر قول الصحابي إذا ذكر ولم يشتهر ولم ينكر ثم انحلات ماشي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 فإن تساوى عنده اثنان خير بينهما ويقلد أفضل من يجده علما وورا ده على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجود يبقى المهم أن يكون عالم لكن بقى وهناك وفوق كل ذي علم علي يعني الشرطة بقى يجب عليك تتبع أكثر الناس علما هو كل واحد دي مراتب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 سامع مثلا من الشيخ احمد حسان ان دي حرام سامعها من الشيخ ابي اسحاق ان دي حلال ياخذ بقول مين فيهم اعزائي ستاتي معنا ان شاء الله الثاني أن يقع للمجتهدي حادثه تقتضي الفوليه ولا يتمكن من النظر فيها فيجوز له التقليد حينئذ واشترق بعضهم لجواز التقليد ألا تكون المسألة من أصول الدين التي يجب اعتقادها لأن العقائد يجب الجزم فيها يعني كانوا يقولوا إيه في مسألة العقيدة بد أن تعلم فيها الدليل ما ينفعش فيها تكون إيه مقلد أصلا المقلد ده بيعمل إيه حلال والحرام حرام سمع لي قلوش طب إيه الدليل وإيه مستعب القصة دي كلها هو يعرف حرام حل وتنتهي المسألة فبقول لك إيه بعض العلماء قال لك ما ينفعش الكلام ده في داب العقيدة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 طب ايه خلاص مجرد نطق الشهدتين يدخله في الايه في الاسلام قال أنواع التقليدي. التقليد التقليد نوعان عام وخاص التقليد العام أن يلتزم مذهبا معينا يأخذ برخصه وعزائمه في جميع أمور دينه يمشى على ماذا بالشافة في كل مسأل حلال حرام في كل مسأل يقلد مذهبا به بعينه طب يجوز ولا لا يجوز قال وقد اختلف العلماء فيه فمنهم من حكى وجوبه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 لكن هذا تأصيل للأول إحنا إيه؟ موقفنا من العلم الأربعية ثم نكتب ضوابط جواز لالتزام بمذهب معين ضوابط جواز لالتزام بمذهب معين انا الآن قلت لك إيه؟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 الا يكون هذا الالتزام سبيلا لاتخاذ هذا المذهب دعوه يدعى إليها يدعى اليها ويوال ويعاد عليها ويوال عليها مما يؤدي إلى خروج مما يؤدي الى الخروج عن جماعه المسلمين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 والاستغناء عنه باقوال الرجال ووزن ما جاء ووزن ما جاء به الكتاب والسنه على راي المتبوعين ووزن ما جاء على راي المتبوعين يعني ما تقارنش لا ده الكتاب والسنه مقدم على راي من تتبعه وهذا الذي تتبعه والذي قال لك ذلك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 لكن إن قلت لك ذلك يبقى لو, واحد لو أنت بتقوله الواحد إيه والله ده الإمام شافي يعني قال مساء دي حرام قوله بس النبي صلى الله عليه وسلم أنها حلال ما تقولهش أنت بقوله إنه إمام شافي أقول لك هتعرفك أنه إمام شافي يبقى لا ده محظور إحنا ما لك إيه ما تنزلش الإمام الذي تتبعه منزلة النبي صلى الله عليه وسلم في أمته أيضا ما تحاولش تنتصر لمذهبك بآراء ضعيفة أو بآحاديث ضعيفة لا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 الضابط الثاني الإعراض عن الوح وعدم الانتفاع بنصوص الكتاب والسنة والاستغناء عنه بأقوال الرجال ووزن ما جاء به الكتاب والسنة على رأي المتبوعين طيب الشيخ يقول آخر مسألة في هذا الباب ونذكر ما بقي في المرة القادمة قال فتوى المقلد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 ده يجوز لك لكن لا يجوز ليه ليه أن تفتي بغيرك لكن يرد على هذا اكتب وهذا ليس بصحية لأن ما جاز لنفسك جاز لغيرك على رقم اثنين على قول الثاني لأنه ما جاز لنفسك جاز لغيرك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 وعدم العالم المجدد تقصد مش عارفة تقول له اسأل مين والمسألة يعني قلة قلة جدا من العلماء لما طول اسأل الشيخ مصطفى العدوي اعرف يقين انهم مش هاسأل ليه لان يعني فين الشيخ مصطفى هم ونسئ معدودون على مستوى الجمهورية ويصعبوا جدا ان يصل اليه فعند الحاجة وعدم العالم المجدد ينفع بقى ان تفتي غيرك بما افتاك ايه المفتيه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 طيب قال انتهى كلامه طبعا نحن نقول جزيتي وبه يتم مؤردنا لما ننتمي باب المفتي والمستفتي آخر مسألة موقف المستفتي أو نجعلها مع باب مفتي والمستفتي جزيكم الله خير